قَالُوا وَمَن يَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا لَهَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ 117. قال إنكم قوم منكرون 118. بِمَا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 119. 117. فأسر بأهلك مِنَ من الليل واتبع وَلَا ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون 118. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 117. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تخضحون. واتقوا الله ولا تخزون 119. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال وكا انهم في سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عالياها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ 114. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين 115. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين 116. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين 117. فأخذتهم الصيحة مصبحين 118. فما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 117. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم 118. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به وَلَا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين 119. 113. كما أنزلنا على المكتسمين 114. الذين جعلوا القرآن عظيم 115. فوربك لنسألنهم أجمعين 116. عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 119. إنا كفيناك المستهزئين 110. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون 111. ولقد نعلم بِمَا يضيق صدرك بما رَبِّكَ 112. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين